Oh! وَإِنَّ كِذْ عَوْنَ لَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال In kuntum muslimin نجنا برحمتك من القوم الكافرين وان I'll uh. <laughs> A